ولك الشكر على ما أعطيك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يؤده شيء ولا يثقله شيء وهو على كل شيء قدير يا عظيم يا حليم يا علي يا كريم يا رب العالمين نسألك بملكك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي ملأت به أركان عرشك نسألك يا أرض الله أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعمادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تنصر ìإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المقهورين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن توفق ولي أمرنا وإمامنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه ووفق ولي عهده ونائبه لكل خير يا رب العالمين اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية وأجر الخير على أيديهم اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغارق للشر اللهم اجعلهم مفاتيح الخير مغارق للشر برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا وارزقنا وجهرنا وارفعنا ولا تضعنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وكن معنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم لا تسمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا تسمت عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك اواهنا منيبين مغبتين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا وسدد هل سنتنا وسل سفائم صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه ووفق والدينا لكل خير يا رب العالمين اللهم جازهم عنا خير الجزاء في الدنيا والاخره اللهم جازهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام كما تحبه وترضاه يا ربنا يا إله الكون خالق الأرض والسماء اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورمهاتنا وأزواجنا وذنياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم يا حليم يا عظيم يا عفو يا غفور يا رحيم يا رب العالمين يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا نسألك أن تفرج هم المهرومين من المسلمين اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كربَ المكروبين وقضِدَّئنا عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين وعافِ مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم فُكَّ أسرَ المأسونين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين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 اللهم جازهم بالحسنات احساننا وبالسيئات عفوا وغفراننا اللهم جازهم بالحسنات احساننا وبالسيئات عفوا وغفراننا اللهم يا رب العالمين يا رحمان يا رحيم يا كريم من كان منهم منعما فزدوا نعيما من كان منهم منعما فزده نعيما وارفع درجته في المهديين وتقبله في الصالحين اللهم يا رحمن يا رحيم من كان منهم معذبا فاغفر وارحم اللهم اغفر له وارحم اللهم اغفر له وارحم وتجاوز عنه واصفح عنه واعف عنه يا عفو يا غفور يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطوار وخص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين